شبكة الذكر الحكيم تقدم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل من قبل أيه لا تُنصَرُ والتبعُ أحسن ما أنزل إليكم أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان العذاب بغته وانتم وانتم لا تشعرون لن تقول نفسي يا حصرت على ما فرّت يا حصرت على ما في جم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 كون من المحسنين بل قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من وليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينج الله وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون